ولا بقول كهن قليلا ما تذكرون تنزل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الودين فما منكم من احد عنه حاجزين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 انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعنب ولا يسأل حميم حميما